سامحيني يا هوى فوق المنا، لم يعد في الوسع أن أبقى هنا. طاعن في الحزن قلبي يشتكي، سر هذا الهجر ماذا بيننا؟ سامحيني. في الثعلب بقى هنا طعن في الحزن قلبي يشتكي سر الظليل هجر ماذا بيننا يا شهيب الورد تحت الظل فيه جنة من درجين شق صنع صدقيني ليس ذندي إنما حكم داد أغرق الفنكابنا خلف سور الهجر كان من عاشق حين شح دمع ساح الأعينا الاتا في العشق منذ الخلق حين من الاه أبكى مثلنا خيف سوري هجرك من عاشق حين شح الدمع وساحي عيونا هي اتافي